بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى ولا قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين أليق فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبر وتتق ويتوك من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذا أيضا من تأييد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، والله أيدهم بنصره ببدر، وكانوا قليل قليلي أو قليلي العدد، رضي الله تعالى عنهم من نسمن الذين جمعوا نحو ألف قريب من الألف جمعوهم، وهاولا نحو ثلاثمائة ونيف قليل، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره، وهم في دلة أي قلة، ونصرهم الله. وأيدهم بالملائكة الذين أنزلهم من السماء يقاتلون معهم ثم قال بلا إن تصبروا تتقوا يأتوكم من هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين خمس آلاف يقاتلون مع المؤمنين ببدر على الصحيح أن هذه الآيات ونزول الملائكة ببدر وليس بأحد فإن الملائكة لم تقاتل معهم إلا ببدر كما نصف على ذلك من عباس. وبقية العزوات ربما يحضرون لكن لا يقاتلون يحضرون من غير قتال تأهيدا للمؤمنين كما ذكر ذلك ابن عباس مقاتلوا معهم ببدر قتالا عن يمين رسول الله وعن شماله يقاتلون ويأسرون يجعلوا الصحابة يتمكنون من أسرهم وهم ربما يأسروهم بصورة رجل مقاتل فإنهم أتوا بصورة رجال الحاصل هذا تأييد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في كل زمان ومكان الله يؤيدهم في كل زمان ومكان متى ما استقاموا على طاعته بلى إن تصبروا وتتقوا فإذا حصل هذه الشروط حصل المشروط بإذن الله سبحانه وتعالى فإن هذه تأييدات معلقة بمثل هذه العبادات وهذه الطاعات قال قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر بدر من يا أخي ولا ممنوع من الصرف هذه بدر ومعلوم أن القاعدة في أسماء البقاع والبلدان أنها ممنوعة من الصرف هذه قاعدة عند النحاء أن أسماء البلاد أسماء البلدان وأسماء البقاع ممنوعة من الصرف هذه قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله آه، وكيف القاعدة هذه اسمى البلدان والبقاع ممنوع من الصرف؟ نعم استثلاء منها هذه البقاع التي صرفت عندهم وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدري وواسط ودابق وحجري هذه بقاع مستثناء فهي منصرفة وخرجت عن الأصل الأصيل في البقاع أنها ممنوعة من الصرف وهذه صرفت فهي فهيوم صرف بدر كما قال الله ولقد نَصَرَكُمُ الله ببدر، فهو اسم صرف لأن المقصود به المكان فلو أريد به البقعة لمنع لكن قصد به المكان والمكان مذكر وليس بمؤنث وإن كانت في عالميا لكنه مذكر قال ولقد نصركم الله ببدر وبدر موضع بين مكة والمدينة وهو اسم لموضع وعليه الأكثرون وقيل كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر بئر مذكرة ومؤنث بئر مذكرة ومؤنث نعم من الألفاظ المؤنثة بئر أحسنت كما قال الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويته أي وبئري التي حفرتها والتي طويتها لذلك فسره باللتي ولم يفسره بالذي وبئري الذي حفرته لا وبئري التي حفرتها ذو حفرت أي حفرته يعني التي فهو من أسمان مؤنثة بئر مؤنث وليس مذكر قال وقينا بدر بئرا لرجل وقينا كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر أي اسمه بدر فقيل بدر لهذا الرجل في الأصل سميت باسمه قالوا الشعبي وأنكره الآخرون عليه وأنكر الآخرون عليه أي هذا القول حاصل أن هذه المعركة معركة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وعز جنده وهزم الأحزاب جل وعلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما زال يلح على ربه قائما بالدعاء إلى أن برق الفجر يدعو وأبو بكر يقول كفاك يا رسول الله مناشد لربك فإنه قد وعدك وسينجز لك ما وعدك زال يدعو ورديدا يسقط أبو بكر يأخذه ضراعة لله سبحانه وتعالى وما قال أنا رسول الله والتكل على أنا رسول الله أبدا بالعابد عليه الصلاة والسلام وما قال أنا صالح من المصلحين الله ما بيضيعني صحيح هذا ولا شك لكن ضراعة عظيمة لله سبحانه وتعالى وعلم يقينا أنه ما فيه نصر له من هذه الجهة جهة الدعاء وجهة الضراعة تبغيض الأمر له جل وعلا فنصره الله سبحانه وتعالى وأنجز له موعده والآن اعتماد الجيوش على العضلات وعلى هذه الآليات الحديثة هذا من معه طيران ومن معه هذا يظن أنه لا ينصر إلا من هذه الجهة لا ينصر إلا من هذه الجهة فغفلوا عن, عن الله سبحانه وتعالى غفلوا عن الله جل وعلا وسيطر عليهم أعداؤهم آنوهم وأذنوهم وما نفعهم ما معهم لأنهم أقوى عددا أو أقوى عددا وأكثر عددا بحيث تجهيز الجيوش هذه الحاصل هذه معركة فيها نبراس عظيم لأهل الإيمان أنهم يصنعوا إن أرادوا النصر ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على الله جل وعلا سبحانه وتعالى مضاعيع عظيمة تظن أنها ما فيها ما في مخرج منها أبدا تظن أنها ما فيه مخرج منها فيخرج الله العباد منها بالدعاء بولاية الصالحين يخرجهم الله من هذه المضاعيع التي قد احتفت بهم من جميع الجوانب فإذا يخرج سالمين الله إنما حصل لها الدمج فهذا فيه عبر عظيما للمسلمين ضاعت عليهم الحال واستحكم عدوهم منهم من جميع الجوانب. فلا فرار ولا محيص وما في مخرج تخرج منه ولا أحد يستحيل ما في أحد يستحيل عامه أبدا ونجدة تأتي من الجهات ما في نجدة فاستحكم العدو وأغلق المنافذ جميعا وجاء رب العالمين بالنصر ومن النصر هو الخروج فإن موسى من نصره أنه خرج خرج من بين يدي أولئك الظلمة فرعون من معه ولزال يتابعه فرعون ونجاهه الله وخرج الله عدوه، وهاك الحوذي الخبيث النجس، فإن الله نجا أهل دماج وأخرجهم بين ظهرانيه، ومصضعني فعل شيء، مصضعني فعل شيء، كما نجى الله موسى وأخرجه من بين فرعون ومن معه، وقد أعد الجيوش لإهلاكهم، خرجوه سلموا، وهذا مصر يعتبر يعتبر نصرا نصرهم الله سبحانه وتعالى بعد أن ضاقت عليهم الأمور. كما قيل طاقت فلما استحكمت حلقاتها فلجت وكنت أظنها لا تفرج وكنت أظنها لا تفرج. فهذا يعتبر من أنواع النصر الخروج من بين ظهرين أعداء العدو القوي المؤيد من أمثالهم من الأشرار والمعان من أمثالهم من الأشرار وأنت ضعيف ما في أحد عينك وحدك معك بعض إخوانك مساكين ما استطاعوا شيئا وحصل لهم ما حصل مثل ما حصل لكم حصل لهم ما حصل بل أشهد أيضا كذلك فإنهم خرجوا فروا مساكين ما استطاعوا على عدوهم فحصل ما حصل وسلموا بأرواحهم سلموا بأرواحهم وخلاص معاد في معك سبب من أهل الدنيا كلهم أهل الدنيا اللي كان تنظر لهم أنها أسباب حسية كلها ذهبت عن عدوك سيطر عليه اكتاف راحت الجهات تلك راحت ما في الله أنت وحدك الآن خرج نفسك والله ما أصدع تخرج نفسك أبدا ما خرجك إلا الله سبحانه وتعالى منها خرجك وما أخرج صدق منها كما أنه أدخلك مدخل صدق للعلم فأخرجك وما أخرج على أنت عليه من السلام والاستقام والعافية في دينك وفي عرضك وفي مالك هذا والله أنه عبرة للمسلمين بس من يتذكر هذا ويعتبر ولأي كان الدعاء ما يفترون عنه الذين كانوا في المكان له ما يفترون عن الدعاء أبداً وهكذا الضراعه تعلق القلوب الله جل وعلا ما كانوا يفتروا البتت فيما نراهم ونشاهدهم فلذلك أخرجهم الله ذاك مخرج الجميل بعد أن ذهبت أسباب الدنيا التي ربما يعلق القلب بها قليل معنا إخواننا معنا فلان هذه قلنا ذهبت ما فيش جمعنا فلان ولا فلان الله الله سبحانه وتعالى فأخرج الله الدماج مخرجا عظيما فيه عبرا يا أهل الإسلام ونص الله أن يحفظه السمن حيث حله ومع ذلك تجد من هذه العلامات وهذه الآيات وتجد من يعني يشكك الناس في هذا الخير أو يشك هو في هذا الخير هذه الدلائل الواضحات الجنية أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى واخرق الله موتاهم من قبورهم بعد سنة ونصف على هيئات جميلة جدا من يجلس تنوصد فلنك سبوع واحد فلنك مئة سبوع واحد انظروا بعد سبوع في القبر كيفه من تدنوا منه أخرج الله أولئك موتى بعد سنة على حالة جميلة حسنا يرى العباد وانظر إلى هؤلاء لكن من يعتبر فلازال يطعن في هذا المنهج بعد هذه الكلامات ولازال يحارب ولازال رب من, من كان فيه يشكك الناس فيه أو هو نفسه أيضا كذلك عنده شك فيه عنده شك فيه فحسبنا الله نعم الوكيل بعد هذه الدلائل العظيمة يعني يشك الشخص في هذا الخير الذي هو فيه وهذه العلامات الآضحات التي أطلع الله العباد عليها وبعدها تجد بعضهم ترجع مهديهم هؤلاء على الحق ولا هؤلاء بعد هذا هؤلاء على الحق ولا هؤلاء على الحق ايش تريد بعد هذا أخرجهم الله بين ظهران المجرمين ولايكا ولسنا عنيفا شيئا ويتفرج عليهم وهكذا ايضا موتاهم وقتلاهم على تمكن هيئة الجميل العظيمة وهكذا دعوتهم لزالت باقية وهم الوحيدون في الساحة مستمرون على الخير. وعلى الدعا والعلم والتعليم وغيرهم قد شغل وتهاتر فيما بينهم وتنازعوا واختنفوا وهؤلاء نزال علمهم عليه من قبل بعد ما حصل لهم من تلك الألام ومع ذلك على نفس السير المتقدم ما غيروا لا بدلوا ومع هذا تجد الناس لا زال في شك من هذا الخير يا أخي انت على خير ودعوا الله أن يثبتك بس دعوا الله أن يثبتك على هذا الخير ويتولاك سبحانه وتعالى والله والله ما عندنا أدنى شك فإذا مالنا يمينا او عن هذا الخير يوم من الدهر فعلم أننا انحرفنا والله إننا انحرفنا عن هذا الخير ونحن نازلنا على هذا الخير فتجد شخص غير هذا الخير ويميل لهذا هذا الخير والله انه انحرف ولا شك في ذلك ونصلى سبح قال رحمه الله يذكر الله تعالى يذكر الله تعالى في هذه الآية منته عليهم يذكر كأنه يذكر الله تعالى في هذه الآية منته عليهم بالنصر يوم بدر وأنتم أذلنا ونا قد نصركم الله ببدرا وأنتم أذلنا جملة حالية مبينا الحال حصل نصر وأنتم على هذا الحال وأنتم أذلنا جمع دليل وأراد به قلة قلة عدد وأراد به قلة عدد فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ما يعلم ثلاثة عشر رجلا يا خي وثلاثة عشر رجلا أنت ما يدرس معنا في القطر آه حمد سعيد عندك ثلاثة عشر هذا إيش يقال فيه كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا هذا إيش الذي مر معك اليوم في عرابة عند النحاء وفي حكمه عند النحاء نعم أحسنتم هذا عند النحاح مبني على فتح الجزئين جزأاه مفتوحان ثلاثة وعشرة فإذا رأيت في حال الرفع جاء ثلاثة عشر رجلا مبني تكون في عراب على فتح الجزئين في محل رفع وما بعده من المنصوب منصوب على التميز هذا الحكم لأي شيء من الأعداد هل هو لثلاثة عشر فقط أم يشارك غيره فيه؟ هذا الحكم وهو البناء على فتح الجزءين من 11 إلى 19 بإستثناء 2 عشرة أحسن ونصف الإسم بعده بعد هذا العدد هذا خاص ب13 إلى 19 أم يزاد على ذلك شيء لا هذا إلى 99 هذا الحكم إلى 99 أي نصف الإسم بعد هذه الأعداد على التمييز من 11 إلى 99 بإدخال الغاية لا بأخراجها قال جمع ذنين وأراد به قلة العدد فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فنصرهم الله مع قلة عددهم فاتقوا الله هذا سبب النصر اتقوا الله استمروا على الأسباب الجميلة هذه فاتقوا الله لعلكم, تشكر لعلكم تشكرون قال قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم اختلفوا بهذه الآية فقال قتاد كان هذا يوم بدر هذا هو الصاب أمدهم الله بألف من الملائكين آخر إلى خمسة ألاف قال أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف كما ذكرها هنا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فودهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف صبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله أتوا أسباب المد وأسباب النصر فأمدهم الله ونصرهم فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله بخمسة آلاف كما وعد قال الحسن هؤلاء الخمسة الآلاف ردء ردء المؤمنين إلى يوم القيامة سبحان الله قال الحسن هؤلاء الخمسة الآلاف ردء المؤمنين إلى يوم القيامة أي من الملائكة ولكن بلا إن تصبروا تتقوا بهذا القيد تحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخمس انا فرد للمؤمنين ولكل المقاتلين إلى يوم القيامة إن صلحت النيات حسنت الأحوال والطويات وهؤلاء رد إن شاء الله على ما قال الحسن وقال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر هذه احفظها الفائدة من هؤلاء لا إما, إما التفسير أنه لم يقاتلوا فيهم مع المؤمنين إلا يوم بدر قال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون إنما يكونون عددا ومددا إلهما قال هل يجوز بهذه المقاع التي سمع فيها الصرف منعها من الصرف مع مرات تأنيف نعم هم يقسمون البقاء إلى أقسام منها ما لم يسمع فيه إلا المنع ومنها ما سمع فيه صرف فلقت كبدر ومنها ما يكون على حسب تقديرك لم يسمع فيه هذا ولا هذا ولكن على حسب إجراء ما أشرنا إليه آنفا فإن جعلتها بمعنى البقعة منعتها وإن جعلتها بمعنى المكان صرفتها فهذا هو التقسيم بالنسبة لاسماء المقع منها ما لم يسمع فيه إلا الصرف تجريك ما إجرة العرب تصرفه فقط تصرفه فقط مثل البدر ومنها ما لم يسمع فيه إلا المنع تجريك ما إجرة العرب تمنعه من الصرف ومنها ما تنظر فيه قاعدة هذه فإن رتبه المكان صرفته وإن رتبه المقع منعته من الصرف ومنها ما سمع فيه هذا وهذا بناء على هذه القاعدة. ومنها ما سمع فيه من العرب هذا وهذا الصرف وعدم الصرف فيكون عدم الصرف باعتبارا من مقصود البقعة عالمية وتأنيث والصرف عنهم المسموع باعتبار من مقصود المكان والعالمية فهذه أربعة تقاسيم لأسماء البلدان فالقسم الأول سمع فيه الصرف فقط فتجري على مجرة العرب تصرفه والقسم الثاني سمع فيه المنع سمع فيه المنع فتمنعه فقط والقسم الثالث سمع فيه هذا وهذا، فتقول الصرف باعتبار كذا والمنع باعتبار كذا والقسم الثاني ما علم شيء فيه، فنجري فيه القاعدة هذه، نجري فيه هذه القاعدة، وهذا يرجع للنحو أصحاب الاستقراء، فإنهم يأتون بهذا التقسيم استقراءا فينصون على هذا سمع فيه كذا وهذا سمع فيه كذا وهذا سمع فيه نجحان وهذا الله ما سمع فيه شيء، فنجري فيه القاعدة، أظن هذا التقسيم في الهمع. إن لم تكن الذاكرة وفي شرح الرضي الكافية وفي شرح الرضي قال يا شيخ هل في دماج يحاربون الملائكة تحارب الملائكة ما هو بعيد والله ما هو بعيد ذلك تأييد النصر ليس بعيد أن يكون معنا من هؤلاء الذين هم مدد وعضو المؤمنين إلى قيام الساعة بإذن الله جل وعلا فليس بعيد على الضعف الموجود فينا هو بعيد أن هذا هناك أسباب جراها الله سبحانه وتعالى لا نعلمها خفيت علينا وهذا لا شك أن هناك أسباب لكن بالنسبة للملائف الله أعلم لكن نقول هناك أسباب ولا شك حصل لنا بها خير كثير من الله سبحانه وتعالى وإلا لو كان الاعتماد على الأمور القوة قوة بقوة له زمنا فعدونا مؤيد من الشياطين شياطين الإنس وعدونا قد أعدى وفتحت له المعسكرات في صعدة فتحت له المعسكرات في صعدة خذ شئت، اقتلها ولا بس اقتلهم خذ شئت جاءت الأوامر من فوق كما صرح بذلك بعض الخواته. قال كدنا أن نهزم حوذي صحيح أنه في هذا الكلام صدق وهو كذوب قال كدنا أن نهزم في دماج انتهينا انتهينا ما بقي معنا شيء حتى تواصلنا مع فلان بعد أن أشارت لي الدولة الفلانية أنك تفتح لهم العسكرات قال فقال خذوا ما شئتم ومن اعترضكم فجروا بيته ومن اعترضكم فجروا بيته في العسكرات وتعت لهم العسكرات وتعتوا أخذوا منها ما شاءوا فذهب بعض الإخوان إلى بعض المسؤولين قال كما أنكم فتحتم لهم عسكر فتحوا لي هل سنة يأخلوا. فتحوا لي هل سنة يأخلوا. سكت ما يستطيع يستطيعي حدرك ساكنا ضغوطات من خارج حسبنا الله نعم الوكي والله إن الحكومات هي التي تخرج الخوارج وهي التي تخرجها عن التفجيرين وغير ذلك هي السبب في إخراج مثلها ولولا أن السنة عندهم دين والله يعصمهم من هذا الشيء لا والله ما في حظ منهم مثلهم من الدول ما في أحد ظلماء مثلهم من الدول لكن يصبرون والموعد الله وإن الدول هي لا تخرج الخارج تخرج مثل هذه الأشياء والأفكار هذه سبب مثل هذا مع خد قتل الجماعة والجنود يقاتلوا معهم من الحرس الجمهوري من غيره يقاتلوا معهم لا شك في ذلك وإيش بعد هذا لكن الصبر طيب الموعد الله فهذا ديننا هذا منهجنا أن نصبر على الظلم من قيمة الولايات الأمور نصبر على الظلم حتى ننقل الله جل وعلا سيجمعنا بهم وكمان قال الشيخ لا سامح الله الدولة القديمة ولا الدولة الجديدة شريف جميل وطيب بعد ايش قال هذا الكلام بعد صبر الله ما يريد أن يقول هذا الكلام ما يريد أن يقول مثل هذا الكلام لكن يعني ضغوطات شديدة وتآمر عجيب والسكوت غريب فمصدع الصبر خرج ذلك الشريط أخرج ذلك الشريط لا سامح الله الدول القديمة ولا الدولة الجديدة أي شيء شي عجيب عسكري يقاتنك مدرب وعدا لإقتال عداء الله ما وعدا لإقتال المسلمين لكن الصبر طيب والله المستعام هؤلاء الذين ربما يجادل بعض الناس فيهم جاد لك بعض الناس فيهم والله لو لن ورعنا كان شيء حكم آخر غير هذا الحكم هذا معاون على ضرب المسلمين وعلى إهانة عن التوحيد لكن راح يصبر ويتورع قليلا يتورع عن مثل هذه الأشياء يصبر والله سبحانه وتعالى ما يضيعنا الحمد لله نسلك منهج السنة في هذا الباب ونسلم بإذن الله إياك أن تأخذك بعض الأشياء وبعض المظالم من التكفير تجرك إلى الشر يصير تكفيريا بحجة أنهم فعل يأخي فعلوا في الصحابة ما فعلوا الحجاج فعل في الصحابة وأدركوا مع الصحابة وريد إهانة أنس إهانة غير أنس لأن مروان كتب له أنك تحترم مثل هؤلاء ولا ما يباني بأحد ما يباني بأحد وأهان العلماء وقتن علماء صبروا صبروا عليه وهكذا أيضا دول الأخرى حصل ما حصل من الشر والصبر طيب هذا ربما يفعله كل ذلك حفاظا على الكرسي حتى يبقى الكرسي وإن هذا ظلم واضح جنيء ومع ذلك ننصح أنفسنا أن نجتنب هذا المنهج ونصبر ومن استبان كفره بالدنين والله لا يجوز أن تراجع فيه وتكفيره حرام وهذا تميع مثل أولئك الذين قد استمان كفرهم العلماء صدام وغير صدام وأسد قد ذا فيه ما تراجعوا لا ابن باز ولا الشيخ نوادعي ولا غيرهم قالوا ولا كفار فرأوا إن قد أقيم البرهان عليهم عندكم من الله فيه في برهان عندهم برهان من الله سيلغان الله برهان والذي عندك أدنى شق انتبه تقدم على التكفير ولو واحد في المياه أنه مسلم انتبه تقدم على التكفير اصبر اصبر ولو فعل فيك ما فعل فأمر التكبير خطير جدا قال ما مفرق بين المكان والبقعم المكان مذكر والبقعم وأنثات ومن أجل لاني كم صرف الأول ومنع ثاني كما سمعتم يا خانم حاضرة لشيخ ياسر الحبيض الله من أراد يذهب بكثة صلاة إخوانا يزال الله خير إن شاء الله والله ودنا نذهب حتى أنا ودي أذهب ووصلت أهل السنة جيدة وإن شاء الله نمر في ذلك همش الإخوان إذا حبوا يذهبون نحن جهز أكثر سيارات تكون أكثر عدد وإن كان العدد قليل يقوم السيارات بنحسب العدد اللهم استعاذ إلى هنا سبحانك